إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقامونكم فاستقيمونهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا وناثمة يرضونكم بأفوائهم وتأبى قلوبهم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 لا يرقبون في مؤمن إلا وناذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا, فإن تابوا وأقاموا الصناة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما وَهَمّ بإخُرَاجِرُ وَسُولِ وَهُ بَدَكُمْ أَوْوَنَ مَروى أَتَخْشَونَهُم فَلهُ حقَقّ أن تَخْشَهُ إ كُنتُم أُؤمِنين قاتِلُهُم يعَِّمهُم اللهُ بعيدكُم وَيُخزم وَيَصرُكُم عَلَم. وَيَصُرُكُمْ عَلَيهِم وَيَشْف صُدُورَ قَوْمِم مُؤمنِنين وَيُذذِهِ بَ غَيَظَقُلوا بِهِم وَيَتوبُ اللَّهُ عَنا مََشَ واللَّهُ غَفُور الرحيم قاتُِهُمْ يُعَِّبهُم اللَّهُ بِعيدكُمْ وَيُخْزِهِم وَيَصُرُكُمْ عَلَيْهِم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله أَمْ حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ولم يتخذوا, وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ, شاهدين عَلَىٰ أَنفُسِينَ بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمَنَ بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يستوى لا يستهون عند الله وأولئك هم المفلحون أجعلتم سقا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام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 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَظِيمًا دَرَجَةً أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأَنَائِكُهُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ ورضوان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 إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال لقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد, وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا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 وَنَشْرِكُونَ نَجَسٌ فَنَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وَقَالَتْ نَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّهُمْ يُفْكُونِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ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 تم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا ياكلون لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها وَنَافِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ فَبَشِّرُوهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى فَتُكْوَى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ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 Fusan ku waqaatiuqaati musna kfataata kema y كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَتًا وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضَنِّبُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُعَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيَّنَ لَهُمُ الْأَعْمَالَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ إِن فِي رَوْحٍ خَفَافًا امُوا عليكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا نخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلم أذنتنهم حتى يتبين لك الذين صدقوا والله يشهد إنهم لكاذبون عفى الله عن كلم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذرك الذين يؤمنون بالله ورسوله أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَتَابَتْ قُرُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عِدَّةً وَلَكِن كَرِهَهَا مَأْوَاهُمْ فَإِذَا انْبَطَأَ هُمْ وَقِين قَعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَانَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمٌّ مَاعُونَ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر, وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَرْصَدٌ لِّلْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ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 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ